İh, istek, ilgallak, ve لا أبد غيرك يموت كما نبع الحنان يعطو الروح المكان الغلا باقي زمان وانت من العيون يمشتاك الغلاك والغلق قلبي أعطاك أي يما من سواك ولا أبد غيرك يمون شفتك تسوى كثير والله يمني لك أسير حبك بقلبي كبير وأنت لك قلب حنون ضمتك تشفي عناي ولقى في قربك دواي آه يا بلسم شفاي يا حبك للجنون يمّا يمّا ما بيك وراحتي باست يديك قلبي الصادق يا بيك وانتي أغلى من العيون